بسم ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ر ك ه ن ع ل القرآن خلق الإنسان م ع ل م ه ا ل ب ي ا الشمس ا ن ل و ق م ر ب ح س ب ا ن و ا ل ن ج م و ا ا ل ش ج ج ر ي س د ن و ا ل س م ا ء فرفعها ووضع الميزان الا ت ط غ و في الميزان واقيموا ل و ز ن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها لانام فيها فاكهه والنخل ذات لكمام والحب ذ العصف و ا و ي ح ا ن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 وله ا ل ج و ا ه النابلسي م ا ل ب ح ر ك ا ل ا ع ل ا م فبأي آ ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن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 سنفرغ لكم ايها الثقلان فباي الاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس ان استطعتمو ان, استطعتم أن تنقلو ف ذ و من ق ط ي ر السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون إ ل ا بسلطان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نير ونحاس فلا تنتصران ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء موسوعه ك ب النابلسي فيوخذ للعلوم الاسلاميه ه جهنم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 شركه الهدى تكذبان ذواتا ب أفنان أ شركه ب م ا تكذبان ف ي م ا ع ن ن ا ت ج و ي ا ن ف ه غير آ ل ا ربحيه ك م ذات ب ن ف ي م ا م و ن اجتماعي ه ة ز و ا آلاء, ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء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 و موسوعه م ا ل ن ت ا ف ب أ س ي للعلوم ا الاسلاميه فبأي آ ل شركه ب الهدى ت ش ر ي ه م ا ع و ي ه غير ربحيه ك تكذبان م ا ذات ف مضمون خ ل و ر م اجتماعي ن فبأي آلاء ر ت ك ذ ب فيهن خيرات حسان فبأي موسوعه ا ل ن ا ب أ ي ي للعلوم ا ا ت ك ذ ب ا س ل ي ا م ي ه اسماء الله الحسنى فباي الاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسام فباي الاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام